بسم الله الرحمن الرحيم اله الامراء تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو دوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإما له لحافظون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 والأرض مددناها وألقينا فيها رواتي وانبثنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له براتقين وإن من شيء إلا عندنا خزائله وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أَنْتُمْ له بقادلين وإنا لنحن نحيي وَنُمِيتُ ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمى مسنون والجن خلقناه من قبل من منا السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمى مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أويتني لو زينن لهم في الأرض ولو غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان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 قالوا لا توجل إما نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يطنق من رحمه ربه إلا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لم ننجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لقادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفك ولا منكم محد ومضو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون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 فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسلين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين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 وان الساعه لاتيه فاصفح الصح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واصف جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لمسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصبع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلوا لما الله إلها آخر فسوف يعلمون